او تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كروة فاكون من المحسنين حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحشرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الثَّيَابِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْثَلٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ أَلَيْسَ وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي لا يمسهم السوء ولا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى أَعُوذُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إليك وإلى الذين من ان اشركت لا يغبطن علن كونه تكونا من الكافرين بل لله فاعبد وكون من الشاكرين, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 114-وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئات بيمينه 114-وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى